نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمة الله وعنه رضي الله عنه وعن عمر ب نبي عن جدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع سلف لا يحل سلف لا يحل بيع سلف وبيع أو لا يحل سلف حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك أخرجه الخمسة وصحة ترمذي وابن خزيمة والحاكم يذكر مصنف رحمه الله هنا أربع مسائل من البيوع المنهي عنها قال لا يحل السلف وبيع المراد بالسلف القرض والبيع المعروف يعني لا يجمع بين السلف وال وبين البيع لأنه ذريعة إلى الربا وصورة ذلك أن يأتي شخص إلى رجل ويقول له أقرضني مئة ألف ريال فيقول أقرضك مئة ألف ريال وبشرط أن سيارة هذه التي تساوي ثمانين ألف ريال تشتريها مني بمئة ألف ريال فاشترها منه بمئة ألف ريال اقترض مئة ألف واشترى السيارة بمئة ألف وحقيقة السيارة بثمانين ألف فزاد عليه عشرين ألف ريال فهذه الزيادة وهي 20 ألف ريال ذريعة للربا يعني أن حقيقة صورة هذا العقد أنه بادله بـ 180 ألف ريال ما بين عين وقرض ويعيد له 200 ألف ريال ف زاد عندنا عشرون ألف ريال لذلك قال لا لا يحل بيع لا يحل سلف وبيع وكذا لو قال له أريد أن أشتري دارك فقال ما عندي مانع بشرط أني أنا أشتري سيارتك هذه التي تساوي مئة ألف بثمانين ألف لا يجوز حتى ولو كان سعر السيارة مثلا بنفس سعرها تساوي خمسين ألف ريالا فقال بعني إياها بخمسين ألف ريال لا يجوز لأنها وسيلة للربا. فأتى الإسلام بإغلاق هذا الباب لأن عقد القرض عقد إرفاق ونفعل الآخرين وإذا تيت بعقد آخر تنتفع منه زال المقصود من عقد القرض وهو نفع وبدل الخير للآخرين قال ولا شرطاني في بيع أي لا يحل شرطاني في عقد البيع وصورة ذلك عند بعض أهل العلم أن في بيع واحد يشترط شرطين اثنين مثل يشتري الشخص المكيف من المحل ويقول له بشرط أن تحمل المكيف من محلك إلى بيتي وبشرط أن تركب المكيف وهذا ما ذهب إليه الحنابلة لأن اشترط شرطين اثنين فإذا قيل كيف نتخلص من هذا المحرم من شرطين اثنين نقول يكون بعقدين فمثلا اشترط شراءه وحملانه شرط واحد يجوز ونجعل عقدا اخر عقد ايجاره بقيمه تركيبه 100 ريال عقد اخر فيجوز بهذه الحالة هذا التفسير هذا احد التفسير لمعنى ولا شرطين ولا شرطان في بيع وعند ابن القيم المراد به بيع العينة لأنها شرطان في بيع. أبيعك السلعة مؤجلة بمئة بشرط اشتريها منك الآن حال بثمانين. فعندنا شرطان. فقال ابن القيم وهذا ال... الذي لا ي... لا يمكن حمل الحديث إلا عليه. إلا على هذا المعنى. فقول ولا شرطان في بيع يعني المقصود به بيع العينه لا غير أما لو اشترط شرطا واحدا فيجوز لحديث جابر السابق في صحيح مسلم أنه باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة فبع واشترط الحملان شرط واحد يجوز قال ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن يعني لا يجوز أن تربح في بضاعة لا تضمنها أي لا تملكها عندك فتبيعها وتربح فيها وهي ليست عندك مثلا لو شخص يقول لآخر بعتك سيارة التي في المعرض بخمسين ألف ريال فقال اشتريت ثم قال أتى شخص آخر وقال المشتري الجديد أنا بيعك السيارة التي الآن اشتريتها من زيد بزيادة ربح ألف ريال وهو لم يقبضها بعد فلا يجوز قال بلى ربح ما لم يضمن تربح تبيع وتربح وأنت لم تقبضها والمراد بالضمان هنا الذي هو مقابل مقابل الغرم لأن المشتري إذا لم يحوز السلع عنده لا تكون من ضمانه وإنما تكون من ضمان البائع فإذا حازها إليه تكون من ضمانه إذا قول ربحه ما لم يضمنه المشتري إذا تلفت البضاعة عنده يعني ولا ربح بيع تربح فيه وأنت لم تقبض السلعة بعد قال ولا بيع ما ليس عندك يعني سواء ربحت أو ما ربحت فالجملة الأخيرة عام فمثلا لو شخص اشترى سيارة وما قبضها فباعها قال ولا تبع ما ليس عندك ويأيدها أيضا حديث حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة وصحاها الترمذي قال الترمذي حديث حسن صحيح وصحاها أيضا بن خزيمة والحاكم والنووي قالوا أخرجه الحاكم في علوم الحديث كتاب صغير له اسمه اسمه معرفة علوم الحديث قال أخرج الحاكم في علوم الحديث أن في كتاب معرفة علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن, شعيب عن عمرو شعيب المذكور بنفس لف بلف بنفس السنة بلف نهى عن بيع وشرط قالوا رواها أيضا الطبرة الفرماج المصغير هو غريب يعني لفظة نهى عن بيع وشرط لا تصح فيها أكثر من كذاب في الحديث من سنة في سنده وهو مخالف أيضا للحديث جابر الجابر باع الجمل واشترت حملانه وهنا نهى عن بيع وشرط فلا يصح فلا يقابل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم بكرا ان شاء الله هتراجعوا من اول الطلاق في الزاد ان شاء الله سألكم فيه